فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصعاب الميمنة ما أصعاب الميمنة وأصعاب المشأمة ما أصعاب المشأمة والسابقون السابقون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 يَأْكُلُونَ فِيهَا مِنْ ثَمَرِهِ وَأَنْعَامِهَا وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَشْتَهُونَ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزَفُونَ وَفَاكِهَةً مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ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 Nahanu khalakanaakum falawla tussaddiqoon Afarayitum maa tumnoon Aantum takhlukunahum nahanu al-khalikoon Nahanu kaddarna baynakumul mautawama nahanu bimasbukin Ala an nubaddi la amthalakum manunshiakum fima la ta'lamoon ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نهن الزارعون لو نشاء لجعلناه هطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نمحرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزنون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون اانتم انشئتم شجره تها ام نحن المنشئون نحن جعلناها تذكره ومتعلما للمقين فسبح باسم ربك العظيم فلا اقصب بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم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 فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنزرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين